Faanjina huwa ahlahu, illam rautahu, qadarnaa min alghabirin, waamtarnaa alaihim makkaran, fasa makkur almunzarin.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 سماء ما أن فأنبتنا به فأنبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها أإلهم معوّاد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 اِلهُهُمْ مَعَ اللهِ قَلِلَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ